بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وكنا قد تحدثنا في دروس مضت عن بعض هذه المنازل بدءا من منزلة اليقظة والفكر والبصرة والعزم والمحاسبة ومراتب الهدايه والتوبة وااا الاعتصام بالله تعالى وبين يدينا منزله من المنازل الجديدة وهي منزلة الفرار إلى الله تعالى وهي مأخوذة من قوله سبحانه ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين الفرار اصلا هو الهرب من الشيء وهو فرار سعداء وفرار أشقياء ففرار السعداء أنهم يفرون إلى الله وفرار الأشقياء أنهم يفرون منه لا إليه ومنزلتنا تعلمنا معاني الفرار إلى الله ولأن الفرار إلى الله تدور معه كمالات السعاده كلها يسعد الإنسان في دنياه وفي أخراه إذا فر إلى الله سبحانه وتعالى ففر إلى الله إما أن تفر عن كل الخلق إلى الله وإما أن تفر إلى الله من عذابه إلى ثوابه ومن غضبه وانتقامه إلى مغفرته ورحمته ولعل كل هذه المعاني مطلوبة فأنت تفر إلى الله بطاعته وتفر إلى الله بطلب ثوابه وتفر إلى الله فراراً كاملاً بعد أن تيأس من الخلق وأن تقنع من أنهم يملكون لك نفعا أو ضرا وأن تصل إلى درجة اليقين بذلك فأنت تفر بذلك إلى الله سبحانه وتعالى طيب صاحب المنازل التي شرحها ابن القيم الهروي يجعل الفرار على أقسام يا إخوان أصلا كلمة فر يعني المقبوحات يعني دوما يفر الانسان من المقبوهات من الاشياء المستقبحه والمقبوهات اما هي مقبوهات شرعا اشياء استقبحها الشارع ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن استقبح الشارع ولا تقربوا الزنا انه كان فحشتا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن مقبوهات استقبحها الشارع او هي مقبوحات استقبحها العرف مقبوحات يعني في اشياء يعني قد تكون في الشريعه ما هي حرام شديد لكن برضو مستهجنه ولكن الصحيح أنه ما من شيء يقدح في العقل او انه من المقبوحات في الفطره السليمه الا وكان عند الشارع مقبوحا حتى المكروهات يق مكروه وكريه من الالفاظ القبيحه والشرع الحكيم يجعل كل مكروه في الاصل حرام لذلك السلف لما يقولوا الشيء مكروه يقصدون شنو يقصدون بذلك شنو الحرام الا عند بعض الفقهاء يقسمون المكروهات إلى كراهه التحريم وإلى كراهه التنزيه لكن الأصل أن كل مقبوح مستقبح هذا الشيء ردي جدا ولأن بعض الأشياء قبيحة حرمها الشارع كأكل القادورات والتلبس بما هو نتن هذه مسائل استقبحها شنو؟ الشارع ولأنها أصلا مستقبحة في فطر الناس لذلك حتى يعني الفرار يفر الإنسان بالجملة عن كل ما هو مقبوح حتى الأشياء التي في أشياء يا إخوان قد تكون ما مقبوحة عن كل الناس قد تكون مقبولة ولكن بعض الناس لا تليق بهم يعني مثل الأكل في الأسواق أول اكل واقفا أول أقل في الطريق الاكل في الطريق زول بيأكل ما لسا دوجته بيأكل في شارع عزالة واقف الشيء ده حرام ما حرام لكن ما لائق، مش كده ما لائق، لكن قد يكون ما لائق من زول عنده مكان يعني مثلا زول بيصلب الناس والناس قد يقول له مولانا وفضل يا شيخ البوفاك في شارع الظل يأكل فيسندودز يحكي أن جعدا تموت كان حصلت بيتك فيها شنو بيموت المسافة دي تكفي حتى يعني البخاري رد حديث قال فيه فلان قال وما فلان فلان تقي أي شيء قال نعم كان فاضل وأي شيء لكنه كان يأكل في الأسواق وهذا ما أسماه البخاري بخوارم المرواة خوارم المرواة يعني شيء ما كعب وا كان الشر ربنا كرهه اي شيء مكروه يا اخوانا الناس بيتخيلوا المكروه ده مرات انه حاجه كويسه المكروه ده مكروه امنه مكروه امنه عند الله المكروه عند الله سمح ربنا اتكلم عن الشرك كويس اتكلم عن الزنا واتكلم عن قتل النفس واتكلم عن تضييف المكيان واتكلم عن قتل الاطفال بعد الى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها واول المكروهات شنو الشرك بالله تعالى لذلك المكروه ليس بامر هيين فهنا الفرار بالجمله من كل ما هو مقبوض طيب انت تفر من الجهل الجهل يستحق ان تفر منه اذا فررت من الجهل الى اي شيء تفر تفر الى العلم الفرار من الجهل الى جنوب الى العلم طيب الكسل في العبادات تفر من الكسل في العباده الى جنوب الى الهمه والنشاط تفر من قسوه القلب والغفله وغفله النفس الى, إلى مقامات رقه القلب ووجله والبكاء والخشيه والانابه والشفقه وإلى غير ذلك من المعاني الطيبة لذلك قال صاحب المنازل معرفا الفرار قال هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل من لم يكن هو الإنسان عمو البشر ما كانوا شيء في يوم من الأيام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فالفرار مما لم يكن كل البشر تفر منهم وتفر إلى, الى الذي لم يزل يعني الى الدائم الحي القيوم الى الله تعالى هذا معناه يعني باختصار الفرار من الخلق الى الخالق ده الفرار ثم قال هو على درجات فرار العامة عامة الناس الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا وهذا الكلام مهم جدا يا أخوان الفرار من الجهل الجهل يا إخوان أصلا على درجات في الجهل البسيط وفي الجهل المركب الجهل البسيط أن لا يعلم الإنسان المفردات تقول هذا الوضوء كيف يقول لك ما بعرف بيصلي كيف يقول لك ما بعرف المحل المساله المعينه دي حكمها شنو يقول لك ما بعرف ده جهل وهذا جهل بسيط الجهل المركب أن يعرف الشيء على غير ما هو عليه يعني يكون فهم الوضوء غلط ما عرفوا ما اعرفه ده بيتعلمه لكن ده فهمه لكن فهمه غلط يتعلمه لكن غلط لما تقول له ده غلط بيقول شنو يقول لك ما غلط ده الجهل المركب بالمناسبة الجهل المركب أن الجهل البسيط أن لا يعرف الإنسان الشيء الجهل المركب أن يعرفه على غير ما هو عليه أن يعرف الشيء على غير حقيقته وهذا إشكال إشكال هذا أنه لن يتعلم ولن يتنازل ولن يستطيع أن يفهم لأنه يعتقد أن ما أقام عليه من المفهوم أو من المفاهيم هي شنو؟ هي صحيحة وهذا تصحيح هذه المفاهيم عنده من الأمور الصعبة جدا حتى حينما يكون كيف تقولون لا الموضوع ده ما كده وأخطر من ذلك التعالم التعالم ده إن الزون يكون معتد برايه ورايه خطأ ويكون عامل فيها عالم وهما عالم ده اسمه شنو اسمه التعالم صاحب العلم المتعالم ده ما بيتعلم كويس كان فهمت ما بفهم وزاتهم شفنا صجاته عالم وبدك نحن ذاتنا ما بنفتيكم تعالوا هنا نفتيكم بيقولوا <تصفيق> لا انا ما بفطيكم مش قاعد ما دار انا كلام كثير انا بفطيكم بقول لهم ما دار انا كثير كويس وبعدين يقول لهم كان زول بغا كلموني انا بتصل لكم من مرة طوالي يا اخي من بربطه وحنين صح انا ما صح المين برده مين برده ما أطحاني ما فينا بتخيله المين برده حاجة سمح خلاص يطلع زوجة الناس دي كلهم الصانين يقعد يكوري فيهوني يقول أنا مش كواليك دي والله يقول لديك من كواليك كويس <تصفيق> فشنو لكن أنا بتكلم لك عن الناس يعني شوف فبر الفات بمناسبة جهلين جهل ما يعلم بؤيد الله خاصة في الدين والله يا إخواني في جهل متفشي بصورة أسطن ده لما يقول له بروف يسمعوا عليه ثاني ده كان ده تقول له ده غلط هو ده بيخلوه يقول لك احد بروفيسور يا اخي بروفيسور في الكيمياء ولا في الاحياء ممكن يكون عنده طول عالم في الدين ما يمنع لكن بشرط انه يكون شنو عالم في الدين يكون متثقف يستطيع انه يتكلم فالتعالم ده سيء جدا كويس حتى قال له شنو قال في واحد من المتعلمين قال للناس انا بفتيكوا ففي واحد قال ما شاليه أي حاجة قال بيديه فتوى بيديك الكلام بيديك لك أي حاجة بيديك لها فتوى ففي واحد ما شاليه ألف له كلمة ألف في الحال الكلمة دي ما موجودة نهائيا ألف من رصب جاب له حروف مقطعه جاي جاي وقال الخنفشار قال لي يا أخي أسألك عن الخنفشار أتعرفه؟ قال نعم أعرفه الخنفشار نوع من أنواع النباتات يقوم في جزيرة العربي قربة هامتي ترعاه الإبل وهو ممدوح عندهم. حي زولة الزول. الكلمة دا هو البريج وزولة طلع ليه دا نبات في الجزيرة العربية والبهاي بترعاه والإبل في الشعر قال له قد رعيت الهوى سهرا كما رعت الإبل الخنفشاره كمان جاب له بنشاع الله يعني الزول دا بتاع نجل بطريقة نجل, نجل, نجل تجيل كميز أسأكد أن يقول العربي لا تكون خنفشارياً خنفشاري عن الجنوب مجل رمز رمزي لا تعالوا لا تكون خنفشار أو من الخنفشاريين فحقيقة الفرار من الجهل بكل أنواعه البسيط والمركب وكل أنواعه مهم لكن شوف اصلا أكلمك يا اخواننا السلف الصالح إذا أطلقوا العلم أرادوا به العلم والعمل لذلك يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني نثل يخافوا الله بالصح هم منهم هم العلماء وهذا يدل على أن العلم ليس حفظ اخواننا فرق بين العلم وبين الحفظ في حفظ النصوص ويعرف الأدلة ولكن ما يعمل هذا جاهل جاهل بالمناسبة ليه؟ لأن العمل ايضا يمكن أن يكون الجهل بالعمل يعني قال تعالى لما قالت بني إسرائيل لموسى اتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فدل على أن الذي يتخذ الناس هزوا ما له جاهل وإن كان في عرف الناس أن الجاهل هو الذي لا يعرف شيء لكن هذا عمل شيء واستهزع بالناس ربنا اعتبره جاهل ومن ذلك أيضا قوله تعالى انما التوبه على الذين يعملون السوء بجهاله بجهالة ولذلك كل معصية جهل بالله لأنه صاحبها يجهل أمور يجهل عظمة الله وانتقامه ويجهل عقاب الله وغضبه ويجهل عواقب الذنب وما يترتب عليه من العقوبة عند الله من العصيان فهو جهل بكل ذلك فلذلك ارتكب المعصية عن جهل لذلك قال سبحانه وتعالى انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهاله ويوسف عليه السلام قال إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين فالجهل مفهومه في القرآن والسنة ليس بمفهوم عدم المعرفة المعرفة وعدم العلم جهل وهذا مفهومهم جدا ذكره العلامة بن القيم رحمه الله أن كل ما عصي الله به جهالة وأن كل عاصي الله جاهل أي زول يعصي الله في المعصيه يعتبر شنو جاهل وإن كان بعض الناس قد لا يتصور ذلك لكن هذا ما عليه هذه المسألة طيب طيب الفرار من الجهل إلى العلم كيف يكون كيف يكون الفرار من الجهل إلى العلم يكون أولا بتحصيل علمي أصلا ما بجهل تحصل العلم تحصل العلم اعتقادا ومعرفة وبصيرة وفقها ده الأمر الأول الأمر الثاني السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا بهذا العلم يعني كيف يتم الفرار من الجهل إلى العلم بتحصيل العلم اعتقادا ومعرفة وبصيرة وإدراكا ثم سعيا وقصدا وعملا نافعا وصالحا وإلا وإلا يعتبر الانسان جاهل شوف انا اوريك حاجه مهمه جدا اولا هذه قواعد مهمه في التربيه لا تستنكف ان تاخذ العلم ممن هو اقل منك سواء كان في درجه العلم او في المكانه والمنزله والشرف والكذا يعني قام شافع يتكلم يتعلم برضه امكن يقول له كلام انت تستفيد منه لذلك قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من افقه منه هذه مسألة مهمة لذلك قال الفضيل بن عياط رحمه الله تعالى يقوم طفل يتكلم بحديث أعرفه قبل أن تولد أمه يحملني حسن الأدب للجلوس والانصات له قال يقوم شافع عشان منهم في الجامع الشافع ده انا الكلام اللي بيقوله ده خلي امه ذاته قال ما يدري انا حرف الكلام ده لكن برضه بقى يبقى لانه يا اخواننا في قاعده ربما يكون عند المفضول علم لا يجيد عند الفاضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سال الصحابه قال لهم ان من الشجر شجرون كمثل المسلمين لا يسقط لها ورق الصحابة قاعدين أصغر واحد في الصحابة أنا ذاك ابن عمر أبو سابو جابوا جامع ما قاعد جنبابو فوقع الناس في شجر البوادي الناس يقول لك كذا وناس يقول كذا فلما فروا جميعا قال صلى الله عليه وسلم إنها النخلة الشجر دي شنو النخلة قال ابن عمر فوالله قبل أن يتكلم أحد وقع في نفسي أنها النخلة غير أني بس ساكت أقول النخلة. قبل ما يقول رسول. لما مرغ مع ابو قال له والله ابي أبي أول ما سأل سلم عن هذه الشجرة وقع في نفسي أنها النخلة قال له عمر والله لقولك النخلة عند رسول الله في مجلسه أحب الي من الدنيا وما فيها وقال لك في الحديث من الفوائد أن مسألة من العلم أحب إليه من الدنيا كلها والأمر الثاني أنه قد يكون عند الصغار علم يعرفون ما لا يعرف شنو الكبار وخاصه أن ابن عمر كان في مجلس فيه أكابر الصحابة خفي على أكابر الصحابة ما, عرف ما عرفه ابن عمر بل أوضح من ذلك الهدهد مع سليمان قال أحق بما لم تحق به دل على أن الأقل رتبه يمكن أن يحيط بعلم لا يحيط به من هو أعلى رتبة الهدهد عرف حاجة أن نبي الله سليمان ما عرفه وقبال قال له احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فيه انه ربما عند الصغير والحقير والمفضول علم لا يوجد عند الكبار وقد استمع سليمان الى الهدهد ما لحد ما قال الكلام كله قال سننظق صدقت من الكاذبين فيا إخوان هذه مهمة جدا مسألة التعلم والسعي نحو العلم بتحصيل العلوم أن نحصل العلوم نستفيد أخوان أي شيء تستطيع أن تستفيد منه استفد ونحن في عصر وتيحت فيه الشبكات وترقت فيه الوسائل ممكن تكون بعربتك حايم تسمع شرح لصحة البخاري كله في عربتك بصي هذا تستفيد محاضرات تستفيد تشغيل أسرطها في, في أجهزة الكمبيوتر في المكتبات الضخمة يا أخي في سي دي يكون فوق آلاف المجلدات والكتب هذا شنو يتهم ما الذي يمنع الناس من التعلم خاصة تعلم العلوم الشرعية طيب بعد قال شنو ودي حتى عنها بعد شوية إن شاء الله ثم قال أيضا الفرار من الكسل الى التشمير جدا وعزمه إخواننا شوف الانسان تمر عليه لحظات يشعر فيها بفتور عزيمته خاصه نحو الطاعه وكسله في العباده يعني مثلا أذكار اذكاره تجده لا يستطيع الحد الادنى من الاذكار ان ياتيه ضعيف الذكر حتى باللسان ضعيف العبادة والتنفل يشعر أنه إذا أراد أن يتنفل أنه متعب أو أنه نعسان وهذا من الشيطان يعني الكسل في العبادة ظاهر خاصة إخواننا مع الحياة سريعة الإيقاع الآن الناس طالعين وناس دينوا ماشيين وجائين والذين بيجي البيت تعبان والله منتهي كان صلى العشاء بس شفته يغمض عينه وينوم دا تقول له قوم ليه؟ يقول لك يا مولانا كذا ربنا يقدرنا على الفجر الفجر بس تقول له قوم الليل وقوم الليل كيف تحت. كويس؟ هذه الامور إخواننا اي واحد فينا بيشعر بها حكمة الله شوف إخواننا أصلاً اصلا هذه المساله اما من الشيطان واما من النفس قال شميط بن عجلان رحمه الله تعالى هو من علماء السلف العين كالطفل تقوم وتربى بالاعتياد إن عودتها النوم اعتادت وإن عودتها السهر اعتادت فعودتها السهر ولكن في الله أنا أشداء أعتبه والله أنت عارف أن ممكن أشعر أنه السهر ده بتعب الأيام الأولى ما في الطاعة يعني عموما بساهر في مذاكرة في جراية في أي حاجة بتعب تعب يومين بتعب اليوم الثالث مساهد والرابع مساهد والخامس مساهد انت عارف بلقى نفسي انه انا لما اساهل عادي جدا السهر بن جنيه وبالنسبة السهر في الحديث النبوي شفاء السهر شفاء لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فانه مرضاة للرب او حاجه برد الله برد ربنا قال عليكم بقيام الليل فانه مرضاة للرب ومطردة للداء عن الجسد قيام الليل اللي هو مساهر مسهر بيصلي وبيقرأ داء بيطرد الداء من الجسد ها رايكم شنو الاطباء بخليهم احنا عندنا الطبيب الكلام ما بتعقب الأطيب ممكن يغيروا يعني كلامه باكر تجي نظرية تنقض الكلام اللي كان فوقه ده كلام ما بيتغير سينه ذو وما بغيره لأنه متأكد منه عليكم بقيام الليل فإنه مرضات للرب ومدردة للدائع عن الجسد وداب الصالحين قبلكم ومغفرة للسيئات مدردة للدائع عن الجسد يا أخوان نكلمك الناس عندها وهم أنت عارف أي زول ينوم في اليوم ساعتين بس لا يمكن تجوع وجه خلاص انتهى الجسم يحتاج إلى ساعتين فقط نوم عشان يكون الجسم السوي يحتاج كده من الحديث من الأكسجين من كده الجسم يحتاج إلى ساعتين نوم فقط وذي المؤمن بنومه الساعتين بنومه كويس؟ لذلك شوف ضعف هذه المسائل بسبب إما النفس واعتياد النمط معين وهذا من أعظم إشكالاتنا في ضعف العزاء تجاه العبادات وضعف الهمم تجاه الأذكار وضعف الأبدان تجاه النوافل الواحد ممكن يعني يكون نايم لما نصحى ممكن أن نوم 8 ساعات اصحى يجي نفسه يقول يجي جسمي مكسر والله العظيم ويتمغى تقول شائل له شوال ملح اتمغى عشرين مرة ويفتح ويغمد ياخده شو ده والله اذا كسل ده الكسل بالصح والمصح يعني شوف الهمة والنشاط الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا قام قام ذاكرا لله من نومه يصحى وهو يذكر الله عليه الصلاة والسلام فلذلك اقول في هذا الباب ابن القيم يقول أخطر شيء في الكسل لعله وعسى وسوف والسين السين دي شنو سأفعل سأصلي سأوتل سأقوم الليل سأ... سأذكر السين وسوف والعل وعسى هذه من اخطر الاشياء على العباده وهي موعينات على الكسل وبالمناسبه الكسل ذاته في حاجه قريبه منه زي الكسل كده استعاده منها النبي عليه الصلاه والسلام قال وعوذ بالله من العجز وشنو والكسل قال ابو قيم والفرق بين العجز وبين الكسل ان العجز في الاراده والتفكير والكسل في الأبدان بمعنى في ما كسلا نشيط لكن ما عرف يسوي شنو ذاته بس تقول له سوي والله العظيم يسوي لك سوى 24 ساعه يشتغل لكن ما بيدا يخطط ده ما عاجز وليس شنو كسول وفي بعض الناس عكس ذلك ليس بعاجز ولكنه شنو كسول ده بقى بتاع نظريات تقيلة نصدر تنظيم يقول لك تعمل كده مشروع الفلان والشلف معين والله يخطط لك تغطير لكن مين محلو ده يبدو مشي برد بس كسلان قاعد محلو يخطط والصواب شنو؟ يعني العجز في الإرادة والكسل في الأبدان والصواب أن تستعيذ من العجز في الإرادة ومن الكسل في شنو؟ في الأبدان ولا شك أن قوة الإرادة قوة للبدن ومحرق لهم فلذلك هذا من الـ الـ الكسل. يقول ابن القيم وهذا يعني أن الذي فر، إخواننا من الجهل إلى, إلى العلم ومن الكسل إلى التشميل أهم شيء في التشميل أن الإنسان ما يكون عجزان وكسلان في العبادة أهم شيء هو القوه في في, في الاستقامة ولذلك يقول تعالى يا يحيى خذ الكتابة بقوه واتيناه الحكمه صبيا كويس ويقول لبني اسرائيل يا ايها الذين امنوا خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وكذلك وكتبنا له في الالواح ربنا كتب لموسى عليه السلام في الألواحي من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء قال لهم شنو فخذها بقوة فخذها شنو بقوة يعني أنت تعامل مع الشريعة بجدية ده معنى الكلام بمعنى إذا سمعت شيء قاله الله وقال الرسول ما تفكر تقول باكر وبعدين طوالي طالما الله قاله والرسول قال ما بكون فوقوا شيء حاجة كعبة أصلا كل شيء شيء يقول الرسول عليه الصلاه والسلام منكوشين هذا معنا الكلام حتى إخواننا في بعض الناس بزهد الشيء قال الرسول قوم من يقول لك ده ما سنة السنة ده السنة دي سمحة ولا كعبة سمحة ولا كعبة السنة دي سنة منه سيد مرسلين طيب انت زاهد فيها مالك يعني لماذا تزهد في السنة كونها سنة هل يثاب فاعلها طيب إلا أن تكون في غنى عن الثواب والحسنات وليس لديك رغبة كثيرة فيها وإلا مسألة أن الأمر سنة في تزيد بالرغم من أن السنة يخوانا تعريف السنة أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تفسير غير دقيق تفسير غير شنو غير دقيق هذا تفسير الفقهاء الفقهاء لما يتكلموا عن في الصلاة والانفرا والاشياء بيتكلموا عن الفرض وعن شنو وعن السنن باعتبار انه اشياء ما ملزمه عرفت؟ يعقول لك مثلا الصلاه حاقول شنو؟ فرائض شنو؟ الصلاه وبعد شنو؟ سنن شنو؟ الصلاه حيتكلم لك عن الوضوء حاقول شنو؟ فرائض الوضوء ده انا شنو؟ سنن فالسنة عند الفقهاء ما كان في مقابل الفرض فلذلك أو الواجب لذلك عندهم شنو لا يعاقب شنو تاركها ولكن السنة عند الأصوليين تختلف عن السنة عند الفقهاء السنة عند الأصوليين مصدر من مصادر التشريع يقول لك مصادر الدين الكتاب وشنو؟ واشنو لما يعني السنة يعني الأشياء المحرمة والاشياء الواجبه في اشياء في السنه واجبه في اشياء محرمه مثل تحريم الذهب ورد في السنه على الرجال تحريم الحريم على الرجال ورد وين في السنه التفصيل في كثير من المسائل ورد وين في السنه حتى فرائض الصلاه واركانها ثبتت بالعظمه بالسنه تكبيره الاحرام وين في ايه في شنو في السنه تكبيره الاحرام قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه ورد وين في السنه في السنه باعتبار شنو ما لم يكن فردا ولا السنه بمعنى مصدر من مصادر التشريع مصدر من مصادر التشريع فلذلك السنه الركوع في القران طيب الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاه ثبت شنو بالسنه السجود ثبت بالقرآن الرفع من السجود وجلسة السجود جلسة السجود هذه شنو؟ أركان التسليم ركب من الأركان ورد وين؟ وردوين في السنة التشهد الأخير وردوين في السنة فإذا السنة الدين كله دي السنة منه؟ عند الاصوليين اما السنه عند الفقهاء بيقولوا كلام النبي نفسه فيه الواجب فيه الاشياء الما واجبه الما واجبه هي السنه مش كل كلام النبي اذا كان كل كلام النبي لا يعاقب تاركه اجبه ما عنده معنى النبي ذاته لكن قال الا اني اوتيت القران وشنو وشنو ومثله معه مثله معه ده شنو السنه والسنه عند المحدثين تختلف يعني مفهوم السنه عند الفقهاء هو مفهوم المندوب والمستحب عند من؟ عند الاصوليين السنه عند الفقهاء ما يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو تاركها السنه عند الاصوليين ما كان مصدر من مصادر التشريع والسنه عند المحدثين اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم فالسنه عند المحدثين السيره النبويه كلها مش كده إخواننا اخوانا هي اي ذره سنه ولا اعرف السنه هقول شنو لو قال اعرف السنه هقول شنو يسفععلها ولا يعاقب شنو تارك طيب حسنا لو قلت عرف اعرف السنه هتقول شنو ايوا تقبزون نج لو قلت السنة السنه ولا امنوا داير عند الاصوليين ولا المحدثين ولا الفقهاء لو, لو قلت لها من طرف بتطوغي مطة كحيس تقول لدأ السنة ابنه أشانا ناس ما يزيدون الناس في السنة لذلك أقول أيها الأحبة في هذه المسألة نحن نحتاج أن نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة بجدية ده معنا شنو التشميل والاجتهاد والقوة في الحق وعدم المجاملة في الدين إخواننا هذه المعاني ينبغي أن تحيا ما تجامل في الدين الزول أحد ما تجامل أحد في الدين على الإطلاق طيب بعد شنو؟ قال قال وأن تفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء وده مهم جدا المعنى ده الناس يحتاجون ليه إخواننا الزول بيجوا هموم غالب الهموم سببها النفس وهنا يأتي الفرار من النفس إلى الله يعني أنت تفر من منو من نفسك التي هي سبب القلق ومصدر الإزعاج ومنبع الهموم تفر إلى من الى الله وهذا معنى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إذا كان الفرار هو اللجوء فالاستعادة, فالاستعادة أيضا هي هي اللجوء إلى الله تعالى فهنا شوف أصلاً إخواننا ضيق الصبر لا يمكن أن يحل ضيق إلا بسعة الثقة في الله في وعده صدق التوكل عليه حسن الرجاء إحسان الظن بالله سبحانه توقع لطفه وبره بك ولذلك قال لك من الكلام الجامع اللي يقوله عامة الناس لكن عنده معنى يقول لك لا هم مع الله لا هم مع الله يعني شنو؟ يعني الله ما معه هم طالما الله فيه معناه ما فيهم هم هذا المعنى يا اخوان ينبغي أن يحيى يقول لك لا هم مع الله طيب وده معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا إما شوف الكلام ذا كيف مخرجا من كل ما ضاق على الناس أي شيء ضاق على الناس الله يجعل لك منه مخرج أو مخرجا من من عذاب الآخرة يعني مخرج تحوي شلائد الدنيا ومصائبها وعذاب الآخرة وأهوالها برضو ربنا يجعل لك مخرج إذا اتقيت الله وراعيت حدوده واستقمت على أمره وكنت منضبطا وصادقا وجادا وصارما أخوانا ينبغي أن الناس يكونوا صارمين في الدين ولو مر يا أخي ينبغي صارم في الدين مش تساغل الناس في وشهم كم بخير تكون صارم معنات كيشتغل الناس في الشغل. أن تلقى الناس بقولي كالح يقول لك السلام عليكم تتفت وتجلس معه ما دار ما درمادر أي كلام معكم. أنتوا ناس بتاع هواء وبتاع الغنى وأنا ما درم عكم أي كلام بس خلاص أنا قفلته معكم يا أخي أنت ما تتابع الناس كده ذاته لو كنت فضلا غريبا القلب نفضه من حولك لكن كن صارما مع نفسك ما مع الناس كن صارما في الاستقامة حاجة فيها جدية تأخذ بها طوالي تصوم. خليك لي مع نفسك صومة الاثنين والخميس خليك لي مع نفسك لكن لما تلقى الناس ألقاهم وكي طلق كن جاي في الاستقام والدين ما تجامل في, في, في, في أخواننا في حاجة في زول يعني, يعني شخص يمكن يكون شنو بدته دار تلبس قصير هو طبعا بيحبها شديد ما بده يقول له شنو يقول لأنه قالت لا تبكي ما يتحمل ودموعه جارية يربي لها كل طلباتها السؤال لما تخش النار لمن هن بدي يجيبوا دخلوا في نار جهنم هو يتحمل وقريتوا لو تكبع على البيت بس فقلت مالور ما قال لا يدخل الجنة تديوس لا يدخل جنة تديوس الديوس هو قال تشوف بيته لابسة ضيق وده تمشي الحفلة يقول يا أخي ما أنا براي يا أخي أنا براي بنات الناس كلهم في الحفلات خليها تمشي ما يجيها كبسة ولا يجيها شنو نفسيات يا أخي بعدين أنا أقبى في المستشفيات أخير خلها تمشي تفردك ها بعدين نركب شوف يا أخواننا شوف يعني أنت خليك صارم فيما يليك من الدين يا أخواننا يعني, يعني يبق أن الإنسان يكون صارم هذا المستوى صارم لأجل بنت لأنه بعدين يعني حتى لو مشت لزوجها وإنت ما ربيت التربية الصحيحة ستجدك راجع ومع شافع شافعين وستكون انت حارب بينه وبين نفسها ستكون بتلعن فيك إنك كنت ما ربيتها وما فهمت حاجة أنا في قالت لي عنده عندها مشكلة مع زوجها ما قدرت تعيش مع زوجها نهائيا وهي بتحلل المشكلة بتقول له إنه امه وأبوه السبب دلعوها أكثر من اللازم لما مشت له ده تعمل دلع زي, زي أبوه لتعمل دلع تأ... آه... تبكي خلاص أبوه يقول الدواء الدواء مش تقعد تقول للراجلة آه... شأن الخرطوش أدى ثلاث سيطان جاءت نجارية <تصفيق> هل تأتي معه أدنى ثلاث سيطان في يا أخي عايشنو عايشنو ذاك هناك في بيتا بوكي في الشوكولاتة والحاجات اللي يجيبها لك هنا ما في الشوكولاتة كويت ف... فسبحان الله إخواننا يضر ضر شديد بس كده الاعتدال في أنك تكون رجل مربي ما معنى أنك إن تشلت شفعك ويتنهلون بلا سبب لكن مفروض الأشياء فيها تحمل مسؤولية تعطيهم هذه المسألة وتعطيهم هذه المساحة فحقيقة حسن ضم بالله وحسبنا الله بمعنى شنو كافينا الله بكافينا هذا يجعل العبد يخرج من ضيق الهموم الى السعه بعدين في حاجه ثانيه اخواننا بتساعد تزف الهموم برضو لو هو شتوف. انت عارف اي اخواننا ما في واحد فينا ما بيضيق لكن في شيء بيطلع الانسان من الهم اذا كثر عليك الهم وتراكم عليك فتذكر حقاره الدنيا وعظمه الاخره وسل نفسك بانه أصلاً لا راحه في الدنيا لقد خلقنا الانسان في كبت وان هذه دنيا حقيره لا تسوى شيء لانه كل الهموم تحت الناس في شنو في شنو في الدنيا لذلك هنا لا بد ان تخرج من ضيق الدؤ من ضيق الهموم الى سعه الرحمه رحمة الله التامل في رحمته ورجائه وقرب فرجه ونصره لأوليائه ومدده وعونه لعباده وأن ذلك قريب وهكذا يتسنى الإنسان الدرجة الثانية من درجات الفرار اسماه فرار الخاصة قال هو من الخبر إلى الشهود ومن الرسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى التجريد ومعنى هذا الكلام يفر الإنسان إخواننا زلما اترق في الإيمان بفر من الخبر إلى الشهود يعني إبراهيم عليه السلام لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، كان فارا من شنو من الخبر إلى الشهود ولم يكن شاكا لذلك قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من منه من منه من إبراهيم وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يشق لكن معنى هذا كلام شنو إذا كان إبراهيم على درجته العالية في الإيمان شك فنحن شنو شك. طالما أننا لم نشك هذا يعني أن إبراهيم شنو لم يعتريه الشك ولذلك ماذا أراد إبراهيم المنازل ثلاثة علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين إبراهيم كان على علم اليقين مستيقب 100% لكن أراد إبراهيم أن يصل إلى شنو إلى شنو عين اليقين يشوف بعينه مش اشره هو ما متاكد عشان يزداد تعظيم لله عرفته ثم حق اليقين ولذلك قال تعالى في سوره التكاثر لترون الجحيم ثم ثم لترونها شنو عين اليقين عين اليقين تشوفوها قدامكم حق اليقين لما تخش جوا بغلا يعني ذول علم اليقين في نار عين اليقين لما نمشي القيامة نشوف النار قدام عينه حق اليقين لما يدخلوا جواه معوذ بالله علم اليقين في جنة ذا المؤمنة كما يزل في ناس حتى علم اليقين عندنا معين بالله عين اليقين يجيبوا للجنة قدام عينه يوم القيامة. لكن استمادخلوا حتى الآن وصلوا إلى درجة عين شراء اليقين أما إذا باشر ولامس ونزل وأحس وتلمس وأدرك انتقل إلى حق اليقين لذلك هذا فرار من شنو من الخبر إلى شنو إلى المشاهده والدرجة من درجة الفرار وفرار من الرسوم إلى الأصول هذا كلام راقي جدا من الرسوم إلى شنو إلى الأصول كيف يا أخوان كيف اسمعوا كلامنا معي؟ لأنه كلام مهم جدا في غاية الأهمية الفرار من الرسوم من الشكليات إلى الأصول إلى حقائق وجوهر الدين يعني بعض الناس يقف عند ظواهر العلم والعمل يحفظ النصوص يعمل العمل الظاهر لكن قلبه ليس بعامر بالعمل الصالح بالعمل الصالح واليقين والإيمان فيعني إخواننا زوجة جمكي شكله بيصلي ببره لكن قلبه ما قاعد يصلي هذا مصيب يعني يقف مع الرسوم مع الشكل كويس يصلي بش... بجسمه لكن قلبه ما قاعد يصلي ما مع الله يقوم هو يفر من مجرد الشكل يجعل المساله شكل وشنو واصل الذي هو معناه شنو قلنا معناه بالفرار من الرسوم الى الاصول الوقوف مع حقائق الايمان ومع معاملات القلوب مساله القلب واحياءه لكن اخواننا هذا لا يعني الغاء الاحكام الظاهريه لانها ايضا في الشرع معتبره بمعنى في نوع من انواع المسلمين ملتزم بالدين لكنه التزام اجوف عنده لحيه لسنه كويس مقصر كلام جميل سنه كويس يصلي الصلوات الخمسه في المسجد سنة، لكن قلبه ضعيف جدا معاملات القلب مع الله لا يسأل الله ولا يجى إلى الله ولا يطلب الله كثير. عنده جفاء في بعض المسائل تجده. ما كل الناس إخواننا ممكن يكون دا دا نوع من أنواع الالتزام ماله، الأجوف الالتزام ماله، الأجوف يعني أبلغ عباراته كتبوشروا من من يقولك من برة؟ هلا هلا. هل ومن جوه شنو؟ من جوه يعلم الله يعني الظاهر عامل لكن الباطن ماله له هذا إشكال بالنسبه في العبادة إشكال في, في, في مفهوم التدين نفسه فالذي يراد هنا اعمار الظاهر وإعمار شنو؟ الباطن وفي ناس تقول خلاص إحنا نعمل الباطن بس ويقول ما يعتني بالسنن تقول له دي سنة تقول لك لا لا تقول له اللحية تقول لك اللحم في القلب لا اللحم ما في القلب اللحم في الحنك يقول في القلب اللحم في في القلب اللحم محله وين محله الحنة دل حية الرسول في ناس ما اعتنوا عنده لحية لكن ما اعتنوا بقلبه في المعاملة مع الله اليقين والحقائق والتوكل إخوان والله كلمك والله تلقى الزور مهما الفزم في الرزق بعيد جدا شو تبى برزق ده ولا باب تجيب في ناس بيجوا صفر شفته يصلي الخمس في الجامع ودقنه ما شاء الله كبيره في نصبك هنا لما تيجي في الرزق يقول لك توسط لينا وسوي لنا يا زول انت بيديك ما قاعد تتوسط لله اصلا الله طوال الا بشوت الوزير فوفي ترجول والله ما شاء الله ترجع حالك حيته لكن في التوكل والاعتماد على الله ده ما بيسترجع وفي بعض العبادات بر الوالدين والاعتناء بهذه المسائل والله يا اخوان أنا بعرف زول يا زول ده كان يعتني بأبوه ده اعتناء زول من الصومال بعدين أبوه قاعد معه أبوه عيان عاية شديد الزول ده ما بيته شغال غفيل كويس ده في قطر في الدوحة وبياخد مرتب ضعيف أبوه قاعد معه بطن البيت أبوه عيان عاية تجيل مقسم الصالون لثلاث أقسام بالستايل ستار لابوه وستار لابدوه بتحته وستار لابدوه. المرة ما قدرت قال تمشي الصومال قال لا أمشي مشت الصومال بيقعد مع أبوه ناوي. الزلدة بيعتنى بأبوه ودعتنا لحد ما أبوه مات. بعد ما أبوه مات إذا مشيت المقال مرة مرة لازم قاعد يبغى أبوه يدعو له ويبكي. يعني ما قال الله ريحنا وأنا ذات الحمد لله قدر قرض الحمد لله ما تلومت معه. بعد زعلان إن أبوه مات. عليك نشوف الزلدة قيل كيف. وما عنده دجل الشغل ده الناس عنده ديون بيسوه ارحم الرحيم الله لكن يا ده ما معناه انه الناس شنو اذا فيشنو؟ في اللحنه او الزول داري دار يبر ويحلق بيحلك دينه يبر والدينه اتبر والديه وعنده شنو ما انت كده شنو تجمع بين الامور يعني بعض الناس يعتني بالظاهر ولا يعتني بالباطن وبعض الناس يعتني بالباطن ويضيع شنو الظاهر والظاهر احكام شرعيه يسالك الله عنها فالواجب هو شنو ان تجمع بين الرسوم وبين, شنو؟ وبين الاصول بعض الرسوم زي البوبار والمظاهر ذي كلام فارغ سكت لكن في بعض الرسوم شرع يعني شيء ظاهر شرع كالسنن والاعتناء بيها وكذلك عرفتم تحدثنا عن الفرار من الرسوم الى شنو الى الاصول ويا إخوان شوف أصلاً السلف الصالح آتهم الله البصيرة في الدين كانوا يعتنوا بالعلم ولكن العلم هو الذي يقودك إلى الله ومرضاته يعني أعطيك مثال من اعتناء السلف بهذه المسائل أبو مظفر الخزاعي أبو مظفر الخزاعي تلميذ من تلاميذ الإمام أحمد قال صحبت الإمام أحمد اثنة عسرة سنة لازمت امام احمد كم سنة قال اثنان سنة قال ما كتبت عنه حرفا تعلمت من ادبه وسمته قال انا باريت الامام احمد اثنان سنة حرف واحد ما كتبت عنه تعلمت من شنو من ادبه وسمته مهم جدا بالمناسبة ليخرج العلم من الرسوم الى الاصول ولو يعطي العلم حيوية ما يكفي علم أكاديم مجرد تفسير كده تفسير كده تعريف الكلمة الفلانية في القرآن معناها كده الصلاة مستقيم معناها كده المغضوب عليهم كده إخواننا لابد أن يجري العلم في المتعلمين الذين تعلمون العلم لابد أن يجري فيهم قال ابن الجوزي من العلماء قال ابن الجوزي ولقد جالست شيخنا عبد الوهاب الأنماطي شيخ ابن الجوزي اسمه عبد الوهاب النماطي قال ابن الجوزي، ولقد استفدت من بكائه أثناء الدروس والمحاضرات أكثر من استفادته من مروياته. إخواننا الشيخ ما بعلمك علم مجرد ناشف بعلمك أخلاق. أنت تتعلم حتى من طبع الشيخ. بتستفيد منه. قال عبد الوهاب النماطي. ابن الجزي وقد كان عبد الوهاب الأنماطي لا يغتاب أحدا الصحص القلب مما استفدتم منه باريته قدر ما باريته ما نظم له في ظل ده حسن ترقع الشيخ حسن أنت كان جيد باريت أي ظل وقلتك إذا شوفه بيغتاب ولا يغتاب من أول يوم من <تصفيق> أول الله من أول يوم سيد الله سيغتاب غير تقيلة. قال ولقد صحبته فما وجدته يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا وأصمح حصته يبصي رزول يسكت طواله ولكن أسمع لو عندك الموضوع الثاني ولا ولا الموضوع ده بس لو عندك الموضوع ذا بس أنا ما بسمع ولكن سمحت يثبت طواله قال ومما تعلمته بي أشياء كلها تعلمة ما في قال ولا عن ولا حدثنا بي أشياء تعلمة بمجوز منه قال ومما تعلمته منه قوله علم العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا قال أعلم دجل علمته شنو مجانا علموهم الناس شنو مجانا والله يا اخواننا حق في المدارس يقولون الكلام والله والله يا اخواننا نحن في الابتدائي والله يجيبونا بالصباح وبلمسه ويجرونا والله انا بتذكر الاستاذ اشتري لنا من جيب من جيبه اشتري لنا ويعمل لنا مسابقات من جيبه داخل الفصل يحفزنا عشان نجد الدروس بتعتمد مثل حس الآن في المدارس الحكومية كان عندك ولد ولا بيت والله يسل الروحك يقولون أي يجيب بعدين شوف الضغط الهائل ده يا إخواننا لا ينبغي أن يكون الطفل الصغير واسطه في المال بين المدرسة وبين الاسره الأسرة ده والله ما تربية لأنه في ناس جابوه ما جاب وما ممكن يمشي للبيت وما شال وأهله ما عنده يمشون ولو مشى والشفع الثاني جاب ودفعه يقول لك الماء جاب القروش يجي فعله حلو بلاية تربية ومرة تقول لهم دفع الحصة بتاعت الرسوم معينة يجيبه ربرة هناك يعني يعير الطفل بفقر أبيه وأمه بتربيه دي بالله ياخي ما في طريقة أمثل من كده تنادي أنا, أنا فهمي إخواننا المدارس ممكن تكون محتاجة إن تنادي الآباء ضع من الأول لحد السلم من تنتهي كويس؟ المدرسة بتحتاج قسمها على الطالب الطالب بيكون كب نعجوه وخلمه وخلي الاباء كل مرة يجوه أقلنا شيء اديهم جواب الولد ما يعرف الجواب رسل للأب ولا تعلينا لكن ما على الولد وصير او الطفل او الطالب المسكين في أولى ولا تانية ولا ثالثه لحد يعني سنتامنا وصير في نكتة به على أم وابوه حتى تطلع منهم مال ده الناس ال حاج يبقى في البيت هيعمل شنو لا يمكن يرضى انه يمشي يوجههم في الصف في الفصل الناس كلهم قاعدين دافعين قاعدين وهو هو يجيب على حاله والله هذا اشكال انا انا اامل انه يتم النظر اخواننا التربية قبل التعليم والله احنا علمناه والله يا اخواننا انا بتذكر لحد ما الاساتذتنا والله قاعد ادعو له ربنا في الابتدائي يدفعوا لنا من جابه الواحد يدفع لك من جابه عشان تقرا حسن في المعلف في نزهه مسكين برضه عنده شفع وعنده مرته وعنده اشياء سليه لكن ايا كان هذه ليست مبررات تحت دايين اخواننا العلم النافع والا ساوريك ان الجهل ممكن يكون بعد العلم قوله عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ده جهل ولا ما جهل ما نفع صاحبه رقاه وهذبه وخلقه وأخذه إلى بلا بر السلامة وإلى شاطئ الأمان وأنجاه من النار وأخرجه من الشرور وأبعده من الحلاك هل هذا علم نافع؟ استعاد النبي عليه الصلاة والسلام من علم شنو؟ من علم لا ينفع لذلك عبد العزيز الجرجاني ماذا كان يقول؟ عنده أنميمية طويلة كان عنده انفه مع التجار هو ذو عالم ومؤلف بألف كتب ما عنده أنف مع التجار ما بحب صاحب التجار كنوع مش لأنه التجار يعني كعبين والمراجعين القانونين كويسين لا. ولا المحامين كويسين الكويسين ولا الاطباء ولا الدكاترة يعني كويسين لأنه كإنه بيرى إنه ممكن يذن العلم فكان يقول يقولون فيك انقباض يقولون أنت بانك منقبض كده وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم إني أرى الناس من قد دانهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس اكرمه وما كل برق لا حلي يستفزني وليس, من في الأرض وليس كل من في الأرض أرضاه منعمه ولم ارى حق العلم إن كان كلما بدأ طمعا صيرته لي سلم أأشقى به غرسا أأشقى بالعلم اكبر عالم شكيا العلم شكيا أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم ثم قال بعد ذلك بيتين كلكم حافظنه أظنوا ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكنهم هانوا فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمه بئس العالم الذي يلهث خلف الدنيا وبئس العالم الذي يمد يده وبئس العالم الذي يرضي الصلاطين والحكام ويتقرب إليهم ويتزلف إليهم بئس العالم الذي لا يعتز برئاسته ولا بعلمه ليس تعاليا على الخلق وتكبراً على العباد ولكن وقوفاً على الحقوق وصيانة للعلم لذلك قال لهم ولو ان أهل العلم صانوه اجلوا صانهم ولو عظموه في النفوس لعظموا يا اخي انا انا انا في واحد احكي لي قال لي في برنامج ما في السودان في فضائيا من الفضائيات دعوا شيخ شيخ أنا كبير في موضوع فقهي لا نفسو جالي المخرج الاه دارينا شنو قال لهم حلال ولا حرام والله بيس العلم كان لنا حلال بيجيب له ادله ولسان سمح يطلع لهم حلال وكان قال لي حرام يطلع شنو ها حرك الله حس الزول قال يعني فرنسا عندها حق في مسألة الحجاب ده ده راي ده يا أخي انت كان رديت ما ترد ناس فيهم فايدة ترد فرنسا ترد فرنسا اجل بيسال المخرج يا اخي تيم المخرج يقني بيقول الكلام الحلال اصلا يقول للمخرج يا إخوان هذا لا يليق لا بد من صيانه هذا العلم وهذا بالخروج من الرسوم الى الاصول ومن الاشكال الى الحقائق ومن الظاهر الى الباطن واعماره و... واصلاح وصيانه معاملات القلب مع الله توكلا واعتمادا والى غير ذلك الدرس القادم نتحدث عن الفرار من الحظوظ الى التجريد ثم نتحدث عن فرار خاصة الخاصة وربما ندخل في منزلة جديدة وهي منزلة الرياضة الرياضة من مشي في السكة حديث ولا حمد قال ترويض القلب ورياضته على الصدق والإخلاص ومعاملة الله تعالى أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل يتقبل الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته